بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد موعدنا في هذا اليوم مع رساله من رسائل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي المعن ونبي مسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه هذه رساله قصيره ياتي الحديث عنها وطريقتنا ان شاء الله تعالى في هذا الشرح كطريقه السابقه في شرح الأصول قاعده الأربعة الا لن نحتاجه اولا الدرس الاول والثاني لا تاسيد لهذه الرساله ثم بعد ذلك نسير على مسار عليه المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المسائل مع ذكر دليل يتعلق بها او يعتمد عليها لأن خلاصة هذه مسائل جاهليه كلها مشروحه في الاصول الثلاثه وفي القواعد الأربع وكذلك بوضح لكثير منها في كتاب التوحيد هنا يدي مع العنوان مسائل جاهليه اراد المصنف ان يبين ان هذه المسائل قد خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهليه التي قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام هنا اذا بأن هذه المسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله وأما شرحها وتفصيلها وتقعيدها هذه تؤخذ من مضانها بمعنى ان كتاب التوحيد مثلا سيذكر المصنف مسائل جاهليه التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجاهليه السحر اذا السحر يحتاج الى تعريف وبيان انواعه وما يتعلق به وما هو الشرك الاكبر منه وهل كله شرك ام لا هذه مسائل لو اردنا ان نقف مع كل مساله بهذه الصورة لما انتهينا من من الرساله ولكن المغزى والمضمون لهذه الرساله هو التنصيص على أن هذه المساله مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه ولذلك يمكن جمع هذه المسائل في مسألة واحدة وهي كل واجب تركه المكلف أو محظور فعله المكلف فهو من امل الجاهليه وهو من امر الجاهليه كما سياتي بيانه حين كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار يتركوه ففعله فهو من مسائل الجاهليه كل ما أمر به الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار ان يتركوه فهو من مسائل الجاهليه وكل ما امر به رب جل وعلا ورسول صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار ان يفعلوه فهو مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه هذا على جهه العموم حينئذ نقدم بمقدمه تتعلق برساله وما يتعلق بها ثم معرفة معنى الجاهليه وهو اصل لا بد من, من اتقانه ما المراد بالجاهليه في نصوص الشرح لانه جاء اطلاق لفظ الجاهليه في الكتاب والسنه وعلى السنه أئمة الدين لابد من معرفة ما المراد بلفظ الجاهليه ثم هذه الرساله كما هو من عنوانها مبنية على اصل من أصول الدين وهو مخالفه الكفاء مخالفه الكفاء فهنا اذا نحتاج الى تقعيد لهذا الاصل ثم بعد ذلك نشرع في الرساله باذن الله تعالى مؤلف الرسالة هو الامام شيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى ولد سنة 15 و100 بعد الألف 1000 للهجره في بلدة العيينه من بلاد نجد وتوفي رحم الله تعالى سنه 620 و1000 بعد الهجرة النبوية وسيرته معروفة وترجمته مصوره في كثير من من الكتب اسم الكتاب الذي اشتهر عند اهل العلم ان اسمه كتاب مسائل الجاهليه كتاب مسائل الجاهليه ومنهم من سماه بالمساعي التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه هذا قد قال بانه خذه من, من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى واما المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فانه لم يسمي في مقدمته هذا الكتاب تعادته رحمه الله تعالى لأن غرضه هو تصنيف من أجل ايصال الفائده ولذلك اختلف في تسميه كتاب التوحيد واختلف في تسمية الأصول الثلاثه والقواعد كثير من رسائل الصغير التي الفها رحمه الله تعالى اختلف في تسميتها لانه لا يهتم بقضيه التصنيف والتاليف على الطريقه المعهوده عند اهل العلم لانه إمام صاحب دعوه بمعنى أنه يريد يصل الفائدة إلى عموم المسلمين وهذه الرسائل التي الفها هي رسائل المختصرة أكثر فيها أنه خاطب بها العوام ولذلك اعتنى بي باختصارها واعتنى بذكر الدليل واعتنى بالايضاح والايجاز وحتى أنه ياتي ببعض المواضع بكلمات عامية لا لكونه عاميا وانما من أجل ايصال الغرض لأن مهمته رحم الله تعالى هي مهمة الرسل حيث اراد أن يبين للناس ما الذي خلق من أجله وهو توحيد الله تعالى ولذلك لا يعتني كثيرا ب قضيه التصنيف والتاليف وذكر الأسماء والمقدمة والخاتمة إلى اخره احسن كتاب مما يتعلق بالتاليف هو كتاب التوحيد حيث رتبه على طريقه الامام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد اذا لم يسمي الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمته هذا الكتاب ولا يمنع خلوب المقدمة من التسميه الا يكون مشتهر عند أهل العلم صحيحا المشهور على السان اهل العلم وكبار امه الدعوه ان اسم الكتاب المسائل الجاهليه مسائل الجاهليه لذي لا يمنع كون المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في المقدمة اسما للكتاب الا يكون قد سماه لماذا لانه يحتمل انه انهم اخذوه منه مشافهه وهذا لا بأس به القد يكون سماه مشافهة ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في بعض نسخ فتح المجيد في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء في بعض النسخ ليس في ليس بالمطبوع قال والشيخنا رحمه الله تعالى مصنف اللطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهليه وهذا يدل على شيئين اولا صحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لان هذا حفيده حينئذ اذا كان كذلك فهو قريب منه وقد اقر وسلم بأن هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولم يذكر له اسما قال مصنف اللطيف ولم يسميه وهذا يدل على ماذا على أنه لم يقف على اسم له رحمه الله تعالى والشيخ عبد الرحمن من اخص الناس بمؤلف بمؤلفات الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى فلو ثبت عنده اسم لذكرهم ويحتمل انه عادل عن التسمية لذكر مضمون الكتاب اذ هو الشاهد في هذا المقام لأن الباء باب الاستسقاء بالانواء هذا فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه فراد ان يبين بان هذه المسائل قد جمعها كذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهابي رساله لطيفه وكذلك لم يسمها الالوسي في شرحه رحمه الله تعالى حيث قال في مقدمة شرحه إني وقفت على رساله صغيرة الحجم كثيرة الفوائد إلى آخره ولم يذكر لها اسما وذكر المحقق للرساله شارح لها الدكتور يوسف السعيد بانه وجد على طره الكتاب في بعض النسخ الخطية معنون له أو معنون الكتاب باسم وهو مسائل الجاهليه مسائل الجاهليه على كل ما اشتهر وذع عند اهل العلم الظاهر له ثابت صحيح وان المصنف رحمه الله تعالى قد سم مسائل الجاهليه ولكن لم ينص على ذلك في مقدمة الكتاب ويمكن اخذ ذلك من من مقدمه الكتاب كما سياتي موضوع الكتاب نص المصنف رحمه الله تعالى في مقدمه رسالته على ذلك حيث قال هذه مسائل في بعض النسخ هذه امور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهليه كتابيين والأميين مما لا غناء لمسلمين عن معرفتها الى اخر كلامه اذا هذه امور يعني ما سيذكره المصنف أمور ومسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أهل اهل ثم فسر أهل الجاهليه المراد بهم الكتابيين والأميين وهذه الأمور كما عبر الألوس في شرحه هي أمور ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخذت عن نبي من النبيين بمعنى انه شرع, شرع محدث هذا ما يتعلق بموضوع الكتاب واما اهميته تتضح أهمية الكتاب أنه قائم على اصل من أصول الدين وهو مخالفة الكفار هذا اصل قائم عليه كثير من من المسائل سياتي مزيد بيان فيما يتعلق بشرح هذا الاصل والتدليل عليه حتى قيل إن المصنف رحمه الله تعالى جمع زبده كتبه الكثيرة ورسائله العديدة كلها في كتاب مسائل الجاهليه لانه ورد في تلك الكتب الأصول الثلاثه والقواعد الاربعه كتاب التوحيد أن يبين الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه في الجملة ما امر الله عز وجل به وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم انما هو شرع جديد خالف به ما عليه أهل الجاهليه دل ذلك على أن المسائل التي خالف فيها أهل الجاهليه هي ما كانت النتائج من تلك المقدمات التي ذكرها في كتبه حيث جمع فيه مسائل في هذا الكتاب مسائل كثيرة جدا كانت موجوده في عصره وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اشتمل هذا الكتاب وهو قليل الصفحات على مسائل من أهم المهمات بل ان هذه الرساله هي اصول الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث ليخلص الناس من جهالة الجاهلين على انواع مللهم وأصناف نحلهم فهي خلاصة لما أمر الله به جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار ان يتركو فمن عنوان الرساله مسائل الجاهليه نأخذ منه انها ماخوذه من اصل من أصول الدين وهو مخالفة الكفار واصل اصيل ولذلك جاء التنصيص عليه في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا فيه مفاصلة بين أهل الصراط المستقيم وبين المغضوب عليهم والضالين وكذلك جاء في اصل عظيم من السنه النبويه وهي قول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اذا ماخوذه من اصل من أصول الدين وهو مخالفه الكفار هذه المخالفه عامه تشمل المخالفه في عقائدهم والمخالفه في عباداتهم والمخالفه في عاداتهم والمخالفه في اخلاقهم وفي كل شيء يتميزون به فالاصر فيه اما وجوب المخالفه أو استحباب المخالفة والتشبه بهم اما أن يكون حراما واما أن يكون مكروها كما سياتي في محلهم ان شاء الله تعالى منهج المصنف الرساله من عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه في رسائل التوحيد المختصرات التي يعنى بها انها مخاطبه لجمهور الامه بمعنى انها ليست خاصة بطلاب العلم وليست خاصة بالعلماء بل تشمل العلماء وطلاب العلم وكذلك العامه وان كان مراده بالعام على جهه الخصوص فالعاده في رسائله التي ألفها بالتوحيد أنه لا يذكر مقدمه لكتابه يذكر فيها الموضوع والطريقه وليس من ذلك من معتاده كثير من المصنفين ومما جرى عليه الكثيرون في التاليف وهذا لفائده وهي ما يعبر عنه عند أهل العلم أنه استعجال الفائده أو لفائده استعجال الفائدة يعني ما الفائده من هذا نقول استعجال الفائده بمعنى أنه لا يريد ان يقع او يوقع العام الذي يقرا فيجعل بينه وبين المقصود فاتحه قد تطول أو او تقصر مباشره يقرا فاذا به اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم الى اخره فاذا قيل لك من أصول الثلاثه الى اخره فعينئذ مصنف يجري على هذا المسلك وله مغز عظيم وهو استعجال الفائده بحيث لا يجعل بينه وبين العامي الذي يقرا رسالته حالزا قد يكون صادا له عن تتمه الرساله وإنما ذكر هذه الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه على هيئة مسائل تعداد لها عدد مسائل اولى ثانيه ثالثه الرابعه الى اخره كمسائل كتاب التوحيد في كتاب التوحيد يذكر بابا ثم بعد ذلك ياتي به مسائل يقول فيه مسائل هذه المسائل كما سبق معنا انها كالشرح للكتاب ولذلك اول من شرح كتاب التوحيد هو شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فالباب يذكره تبويبا وتدليلا من الكتاب والسنة وما يقول فيه مسائل يعني دل هذا النص الأول على كذا والنص الثاني على كذا هنيدي اخذ زبده الباب وذكره في مسائله على جهه التعداد وهو كذلك اقصر بالنسبة للعامي من حيث ايصال الفائده وفيه كما ترى سهوله ووضوح في العبارة هم الامام رحمه الله تعالى هو ايصال الناس إلى الحق اخذ الناس بايديهم الى الوصول الى اتباع السنه وما اراده الله عز وجل من الخلق اذا ذكر هذه الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه على هيئة مسائل تعداد لها واختلف في عدها اختلف في عدها فالموجود في مصنفات الشيخ والنسخه المحققة 28 و100 وثمان 128 مساله وذكر الألوس في مقدمه شرحه انها 100 مساله انها 100 مساله فاسقط 28 مساله حيث قال اني وقفت على رساله صغيرة الحجم كثيرة الفوائل تشتمل على نحو مئة مسألة إذا فرق بين 28 و100 و100 وذكر شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد في باب الاستسقاء بالأنواء انها 120 مساله 120 مساله حيث قال و لشيخنا رحمه الله تعالى مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه بلغ مئة 120 مساله اذا هذا التعداد فيه شيء من الخلاف والنسخه المحققة 28 و100 والنسخه التي شرح عليها الألوسي في كتابه المشهور 100 مساله وابن حسن رحمه حسن ذكر انها 120 انها 120 مساله هينئذ ايهما اقرب الى الى الصواب وذكر العبود في كتابه عقيده الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 14 200 لما ذكر كتاب مسائل الجاهليه قال وهو مطبوع المتداول بتعداد مختلف لهذه المسائل اختلافا سهلا في الزيادة والنقص ولا يضر ذلك لأن الكتاب صحيح إلى للشيخ والزيادة والنقص إنما هو في تعداد المسائل فبعض النساخ يجعل المسالتين والثلاث واحدة والبعض الاخر يجعل لكل مساله عددا خاصا كما يفعل الشيخ الالوسي في ال54 وال55 وهكذا انتهى كلام رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى حينئذ هذا الاختلاف بين النسخ ليس اختلافا جوهريا في اصل الكتاب وإنما المسائل متقاربه ومتشابهه فبعض النساخ يفصل بين المترادفين أو المتقاربين فيجعل لكل مسألة منها عددا خاصا وبعضهم يجمع بين المسالتين والثلاث لتقاربها فيجعلها في مساله مساله واحده حينئذ الجوهر واحد وإنما الاختلاف في العد هل تعد كذا أو كذا كما يقال في عدد احاديث صحيح البخاري وكذلك في عدد احاديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى هذا بالنسبة لعد متعدد المسائل وقد يقال إن الشيخ عبد الرحمن بن سعد ابن نعم الرحمن بن حسن رحم الله تعالى هو ارثق بي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وله ضبط شديد بكتب الشيخ فيكون العدد هو 120 ومن قال وثمان 128 يحتمل انه جزاء بعض المسائل ومن جعلها 100 جمع بين بعض المسائل لتقاربها اذا من قال 128 جزاء بعض المسائل ومن جعلها مئة هنيد جمع بين المسائل كما فعل الوسي في شرحه رحمه الله تعالى ثم طريقه صياغه هذه المسائل قال الوسي بيد أن مسائل تلك تلك الرساله في غايه الايجاز غايه الإيجاز بمعنى انها مختصره كلمه او كلمتان او ثلاث قد يذكر دليلا لها من كتاب او سنه وقد لا يذكر لها دليلا وهو الأكثر في غاية الايجاز بل كادت تعد من قبيل الالغاز قد عبر عن كثير منها بعبارة مجمله عبارة مجمله واتى فيها بدلائل ليست مشروحة ولا مفصلة يعني جاء بالدليل ولم يذكر وجه للاستدلال منه حتى إن من ينظرها يظن انها فهرس كتاب قد عُدت فيه المسائل من غير فصول ولا ابواب إلى آخر كلامه رحمه الله اذا مساله ثم مساله ثم مساله وقد يكون والله اعلم أن مراد المصنف هو التنصيص فقط ما ذكرته في أول الكلام ليس مراده من هذه الرساله أن تشرح المسائل من هذا الموضع وإنما شرح لك أو ذكر لك ما يتعلق بالتوحيد وما يخالفه في الأصول الثلاثه وكذلك قواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ثم اراد أن يجمع تلك المسائل التي أمر بها الشارح وكانت مخالفه لي ما عليه أهل الجاهليه هائ لذ للطالب للطلاب بان ينص على أن هذه المساله مما وقع فيه اهل الجاهليه جمع في هذه الرساله وليس المقصود الانطلاق لاتقان هذه المسائل من هنا من هذا المواضع وهذا مغزى لطيف وينبغي العناية به وان يشرح الكتاب مرادا به ما اراده المصنف رحمه الله تعالى اذا هي اشبه ما يكون بالفهرس للكتاب وحينئذ يبقى على ظاهرهم فالايجاز هو السمة الغالبة على هذه المسائل حيث إنه ذكر رؤوس أقلام للمسائل وقد يستدل على بعض المسائل والغالب ترك الاستدلال ويحتمل أنه ترك للاستدلال حاله على محالها الأصلية من حيث البحث والتفصيل والاستدلال عين يكون ترك الاستدلال اختصارا ومن باب الاحاله على ما سبق فليس كل مساله عنوان لها في كتاب التوحيد او دللا لها في الاصوله ثلاثه يعيدها كما هي في هذا الموضع وعندما اراد الإشارة إلى شيء معين واحد وهو ان هذه المسألة مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه لأن ثم من الشرع ما جاء موافقا لما عليه أهل الجاهليه لكنها ليست ذي كثيره من مسائل الشرعيه وإنما الغالب في مسائل التوحيد والعبادات جاءت في جاءت مخالفه جاءت مخالفة التي ذكرها كعادته من الكتاب والسنه فقط وهذه عادة المصنف رحمه الله تعالى انه لا يستدل إلا بكتاب أو سنه ليبين بان دعوته قائمه على الكتاب والسنه فليست دعوه وهابيه منطلقه من ذات الشيخ رحمه الله تعالى ورايه واجتهاده وانما هي دعوة سلفيه قائمة على الكتاب والسنه ولذلك لو نظر النظر في كتاب التوحيد وجد أنه على طريقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيقباب الخوف من الشرك وقوله تعالى ان الله لا يغفر أي يشرك به ثم يورد الاحاديث ثم يفصل بين الاحاديث وبين ارائه بقول فيه مسائل وهذا يدل على شده تمسكه بكتابه والسنه اذا مغزى الإيمان في ذكر الكتاب والسنه ولا يذكر قول احد من العلماء إلا في النادر قليل جدا يستعين ببعض الأقوال ليدل على أن دعوته قائمه على كتاب السنة وليست منطلقه من ذاته ليست الدعوه خاصة خاصه بهم ولذلك شيخ الاسلام نتيمي رحمه الله تعالى لما نوبر في الواسطيه قال في مقدمته هذا اعتقاد الفرقه الناجية اهل السنة والجماعه فرقه الناجية اراد أن يجعل لما جعل له مجلس مناظره قالوا له قل هذه عقيدتي فقال لا ليست عقيدتي وانما هي عقيده اهل السنة والجماعه لماذا قالوا له قل هذه عقيدتي ليجعلوها كعقيده الاشاعره والاباضي والرافضيه ونحوها حينئذ تكون هذه العقيده معبره عن شخص فاذا كان كذلك حينئذ يرد عليه ولا يرد على الكتاب والسنة واما إذا قيل بانها عقيدة السلف الكتاب والسنه حينئذ صارت محل اجماع فمن رد عليه رد عليه على السلف وهم يريدون ان يحيدوا عن هذا الطريق لالا يرد على السلف قال قل هذه عقيدتي فقال لا ليست عقيدتي بل هي عقيده السلف لو كانت عقيدتي لكانت من رايي واجتهادي ورايي ليس بشرع وكذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انما سار على هذا النمط وهذا النهج وهو نهج صحيح قويم وهو التمسك بما عليه السلف من جهه الاستدلال والكتاب والسنه على فهم سلف الامه لأن العقيدة قد ينظر فيها من جهه الدليل فيقال التمسك بالكتاب والسنه لكن وجدنا ماذا من لم يقف مع فهم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنه يضل ولذلك تجد أن الخوارج يستدلون بالكتاب والسنه وتجد أن المعتزله في تقرير اصولهم يستدلون بالكتاب والسنه بل تجد حتى الرافضه وهم من ابعد الناس الفرق عن الاسلام تجدون كذلك تتمسكون ببعض ما جاء في الكتاب والسنه وانما فاتهم ان هذا الاستدلال لا يكفي ان تجعل النظر منصبا على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تنظر كيف فهم السلف هذه النصوص من الصحابه وكبار التابعين ومن تلاهم إذا لم تنظر كيف فهم السلف هذه الايات وهذه النصوص ستضل لانك ستفهمها برايك واجتهادك والراي والاجتهاد هذا محل خطا وليس بي محل عصمه بخلاف اجماع السلف ولذلك العقيده ليس فيها خلاف فنقول اختلف ابو حنيفه مع مالك في مساله الوتري وكذلك في مساله كذا وكذا اما العقيده فهو متحدون يعني متفقون فلا خلاف بينهم وكذلك الصحابة لم يختلفوا في أصول المعتقد يعني توحيد باقسامه الثلاث توحيد الألوهية والربوبية والاسماء والصفات لم يقع خلاف بين السلف من الصحابة ومن تابعهم باحسان في هذه المسائل وإنما وقع خلاف في مسائل يسيرة جدا في العلميات هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل ارواح الاموات ترد عليه فيردون السهل هل يتزاورون هذه مسائل علميه غيبية وقع فيها النزاع لكنها ليست كمسائل القدر ليست كمسائل القران وانه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ليست كما ثبات الأسماء الاسماء والصفات على حقائقها هذه مسائل مجمع عليها وليس بين السلف خلاف ليس بين السلف خلاف في هذه المسائل اذا كون الامام رحمه الله تعالى ياتي بنص من كتاب أو سنه ويكون هذا النص موافقا للفهم الذي فهمه السلف هي طريقه الجاده بمعنى أنه ينضم إلى الاستدلال بالكتاب والسنه هو فهم سلف الأمة وأما محاوله الفصل بينهما هذا يوقع في احداث البدع والكل ياتي بما يفيض عليه رايه وعقله المجرد حين يذن تدخل الأهواء وتدخل البدع ولذلك قعد أهل العلم قاعده بانه لا يوجد مبتدع على وجه الأرض إلا وهو يستدل بنص مبتدئ يعني ينتسب الى الاسلام الا وهو عنده دليل من كتابنا وسننا لكن الخلاف في في الفهم وقد يكون الدليل ضعيف من جهه الاثبات وعدمه لكن قد يكون الدليل ثابتا كما هو النص في القران او السنه النبويه الصحيحه ولكن يختلف معه في الاستدلال في الاستدلال شروح الكتاب اذا عرفنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر الدلائل من الكتاب والسنه والمسائل المتقاربه في بعضها كما سياتي ولذا اختلف في عدها كما سبق عن العمة ثلاث شروح الكتاب شرح هذه المسائل جاهلية العالم السلفي الألوسي وهو ابو المعالي محمود شكر الالوسي ولد سنه 73 و200 الف في بغداد من بلاد العراق وليس هو صاحب روح المعاني كما قد يظنه البعض بل هو جده ابو الثناء محمود شهاب الدين صاحب روح المعاني وعنده شيء من من البدع في كتابه غيره وصاحب هذا محمود هو صاحب كتاب غايه الاماني في الرد على النبهاني كتاب مطبوع على جاده على طريقه السلف كذلك صاحب كتاب صب العذاب على من سب الاصحاب كتاب مطبوع كذلك محقق وبلوغ العرب بمعرفه احوال العرب وكذلك مطبوع وكان على عقيده سلفيه متاثره بدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى توفي سنه 1423000 من الهجره النبويه شرح هذه المسائل قال في مقدمة كتابه مبين طريقته في في الشرح احببت ان اعلق عليها شرحا يفصل مجملها ويكشف معضلها من غير ايجاز مخل ولا اطناب ممل مختصرا فيه على اوضح الاقاويل ومبينا ما اورده من برهان ودليل إلى آخر كتابه والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور يوسف السعيد وشرحها كذلك الدكتور يوسف السعيد في كتاب جمع فيه بين تحقيق المتن والشرح بعنوان المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه أو مطبوع في مجلدين هذان شرحان محرران وما عداهما فهو تفريغ لاشرطه ونحوها وهنا فائده هل المصنف رحمه الله تعالى عنا وقصد حصر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه ام اراد مثالا فقط هل المسائل محصوره في هذه 28 و100 في المسائل 20 و أم أنه انه المثال فقط وتزيد عليه ما, ما فتح الله عليك الجواب انه لم يقصد الاستيعاب والحصر لم يقصد الاستيعابه والحصر وانما ذكر امثله مما جرى عليه أهل الشرك في زمانه لانه صاحب دعوه كما ذكرنا وقد خالف وجد كثيرا من هذه المسائل موجوده في زمانه فجمعها في هذه الرساله مختصرا نقول لا لامرين أولا لم ينص على ذلك في المقدمة وليس بكلامه ما يشير إلى ذلك وقول هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه هذا لا يدل على العموم لان مسائل هذا جمع وهو نكرة ولم يحل بال ال لا يفيد العموم فلا تفيد العبارة أن ما ذكره هي كل مسائل الجاهليه وليست هذه الصيغه كذلك من صيغ الحصر والقصر ثانيا الواقع يشهد بأن المصنف ترك الكثير من هذه المسائل وانما اقتصر على ما كان منتشرا في زمانه بكثره ولهذا الف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى رساله سماها زوائد مسائل الجاهليه زاد على ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو مطبوع وزاد 11 عشرة 20 مساله على ال 128 قال في مقدمته رساله مطبوعه كما ذكرت قال في مقدمته فان قيل الف الشيخ محمد عبد الوهاب مسائل الجاهليه فما فائدة ما جمعته لماذا تجمع وقد جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فالجواب ان هذه ما ذكرها الشيخ بمعنى أنه لم لم يذكرها فما نافيه هنا ثم ليعلم أن هذا ليس استدراكا عليه لانه لم يذكر أنه جمع كل ما عليه أهل الجهلية وانما ذكر امورا خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدعي الحصره حتى يقال إن هذا استدراك عليه يعني استدراك إذا ادعى أنه حصر هذه المسائل فيما ذكره من عدد وقد بقي عليه شيء وفاته شيء حينئذ اذا الف بعده يكون الاستدراك وأما إذا لم ينص ولم يدعي أنه حصر حينئذ ما زيدا بعده لا يسمى استدراك كما ذكر رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق به بالكتاب ثم هذا العنوان مسائل الجاهليه كما ذكرنا يتعلق به مسالتان أولا معرفة المراد بقوله مسائل ثم معرفة المراد بقوله الجاهليه وهذه مقدمة تتعلق بشرح عنوان الكتاب ثم الأصر الذي تفرعت عنه هذه المسائل قبل الشروع في مسائل الكتاب المسائل جمع مساله جمع مساله من السؤال مفعل من السؤال ومفعله هذا قد يراد به مصدر وقد يراد به اسم المكان وقد يراد به اسم الاله وهو ما يبرهن عنه او عليه في العلم اذا المسائل جمع مساله من السؤال وهو ما يبرهن عليه في العلم يعني كل كلام يحتاج إلى برهان الى دليل في العلم هذا يسمى مساله يسمى مساله ما يبرهن أي ما يدلل عليه في العلم وذلك إذا احتاج إلى إثبات لانها تكون من قبيل الدعاوى اي نذ الى الدعى بأن حكم الله تعالى كذا نحتاج إلى برهان إذا قيل الخمر محرمه نحتاج الى برهان اذا قيل الوتر مندوب نحتاج الى الى برهان فالوتر مندوب مساله يبرهن عليها في العلم ويقال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا ووجه الاستدلال كذا الخمر محرمه نقول هذه مساله لانه يبرهن عليها في العلم فتفتقر الى دليل نقول لقوله تعالى كذا ووجه الاستدلال قال في المفردات السؤال استدعاء معرفة او ما يؤدي الى المعرفة اما معرفة او ما يكون طريقا الى المعرفة واستدعاء مال او ما يؤدي الى المال فهنا عندنا امران استدعاء معرفة واستدعاء مال وهنا لا شك ان المراد به الاول لانه استدعاء معرفته او ما يؤدي الى الى المعرفة فاستدعاء المعرفة يكون جوابه على اللسان جوابه على اللسان وليد خليفه له بالكتابة أو الاشاره فالاصر في يكون الجواب باللسان ويخلف اللسان الكتابة والاشاره لانه تفيد ما يفيده اللسان واستدعاء المال جوابه على اليد طلب المال جوابه على اليد تعطيه واللسان خليفه لها إما بوعد أو برد واذا قيل امور الجاهليه كما هو في المقدمة في بعض النسخ فالامر شأنه وجمعه امور وهو لفظ عام للافعال والأقوال كلها فاذا قيل امور الجاهليه يعني أقوال وافعال حصلت وقعت في الجاهليه فهنا اذا جمع أمر والمراد به ما يصدق على القول والفعل فيدخل فيها أو تحت كل قول وكل فعل وعلى ذلك قول تعالى واليه يرجع الأمر كله وقوله تعالى قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء وكذلك قوله وأمره إلى الله وامى الجاهليه فلها معنيان معنى اللغوي واخر شرعي أو الاصلاحي وهذا ينبغي العناية به تحقيق معنى هذا اللفظ مهم جدا ولو لم تاخذ من شرح هذه الرساله إلا هذا للصلاح وبيان حقيقته ثم مبنى هذه المسائل وهو مخالفه الكفار لكفاك وقرات الكتاب بنفسك الجاهليه في اللغة مصدر صناعي مصدر صناعه جاهلية بالياء يقال فيه أنه مصدر صناعي والمصدر الصناعي حقيقته عند الصرفي اسم تلحقه ياء مشددة مكسور ما قبلها وتاء تأنيث مربوطة في آخره اسم تلحقه ياء مشددة مكسور ما قبلها يعني ياء النسبة وتاء تأنيث مربوطة في آخره جاهلي هذه الياء جاهليهه حينئذ نقول يا هممشدده مكسور ما قبلها واخره تاء تنث مربوطه هذا هو حقيقه المصدر الصناعي من حيث اللفظ حيث الضبط فائدته ليصير بعد الزياده دالا على معنى لم يكن يدل عليه قبل الزيادة وهذا لا منه لان العرب لا تزيد حرفا الا لمعنى وكذلك زياده المبنى تدل على زياده المعنى وهنا زاد حرفين وهما ياء النسبه وتاء التانيث المربوطه وكل منهما هل هو حرف مبنى او حرف معنى حرف مبنى او حرف معنى ما الفرق بينهما حرف المبنى الذي تتألف منه الكلمه زه يهد زيد مؤلف من ثلاثه احرف زه يهد زه تقول هذا حرف مبنى لانه تألفت منه الكلمه هو جزء كلمة يه هذا جزء كلمة اذا هو حرف مبنى بنيت منه الكلمه ده هذا حرف مبنى لانه جزء الكلمه واما لم ولن وهمزه الاستفهام وإن وأن هذه حروف معاني وحرف المعنى هو المقابل للاسم والفعل وهو كلمه وهو وهو كلمه اذا حرف المبنى حرف هجاء وحرف المعنى كلمه لانه ديان الكلمه قول مفرد مؤلفه من ثلاثة انواع اسم وفعل وحرف حرف هذا الذي يسمى حرف معنى لان يدل على معنى يدل على في وعن والى ومن هذه حروف معاني تسمى حروف معاني جمع حرف معنى وهنا ياء النسبه حرف مبنى او معنى حرف, معنى حرف معنى حرف معنى ولا يلزم من حرف المعنى ان ينطق به لوحده مباشره ولذلك همزه الاستفهام حرف معنى وهل توجد لوحدها مثل في ومن يعاني تنطق بها لا وانما تقول ازيد اقبل ازيد وكذلك فتاتي بالهمزه ثم زيد حين تقول ازيد اقبل بمعنى ان حرف المعنى هنا لا ينفك عن الكلمه كذلك ياء النسبه لا تنفك عن, عن الكلمه كذلك التاء المربوطه تاء تانيث تدل على ان مدخولها مؤنث حينئذ هي حرف معنى اذا التمع عندنا هنا في المصدر الصناعي حرفان وهما حرفا معنا حين اذا قبل الزيادة وبعد الزيادة هل يستويان في المعنى الجواب لا اذا جاهل جاهلي جاهلية لا بد يكون جاهلية فيه معنى دال على معنى لم يدل عليه قبل دخول النسبة وكذلك تاء التأنيث المربوطه اذا فائده هذه الياء المشدده والتاء ليدل ليصير بعد الزيادة بعد الزياده دالا على معنى لم يكن يدل عليه قبل الزيادة وهذه قاعده العرب ويصاغ من اسم ذات مثلا ك انسان فيقال إنسانية. إنسان وإنسانية إنسان إنسانية إنسان. إنسانية, إنسانية. إنسانية. إنسانية. ومثل قوم وقوميه وحزب حزبيه ونحو ذلك هذه كلها الفاظ زيدت على اصل الكلمه هل الكلمه قبل الزيادة هي عينها في المعنى بعد الزيادة الجواب لا وانما تدل بعد الزيادة على صفات زائدة على مدلولها قبل الزيادة فإنسان الانسان يدل على ماذا يدل على حيوانية ناطقه حيوان ناطق على المشهور عند بناطقه وإنسانية يدل على ذلك المعنى والزياده وهي الصفات التي يتصف بها الإنسان من العبوديه والرحمة والمحبه والعطف ولذلك ما عندك إنسانية ما الذي يراد به ليس المراد به أن نفي عنك كونك حيوان ناطقا لا وانما المراد الصفات التي هي مرتمعه في في الإنسان اذا دل على معنى بعد الزيادة لم يدل عليها اللفظ قبله الزياده ك انسان فيقال انسانيه وهذا المعنى اللاحق هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ فإنسان هو الحيوان الناطق وإنسانية يدل على مجموعة من الصفات التي يختص بها الإنسان كالعباده والرحمة والعطف والرعفه والمحبه ونحو ذلك من مسائل المتعلقه بصفات يعني الحيوانية الناطقيه وزيادة أوصاف يقتضيها المقام وقد يصاغ من اسم الفاعل يعني المصدر الصناعي كالجاهل وهو المراد هنا وهو المراد هنا فالجاهليه حين اذا تكون ماخوذه من الجاهل والجاهل اسم فاعل الجهل اسم فاعل الجهل حين اذا قيل جاهليه من أي شيء أخذ تقول من جاهل لفظ جاهل ولا يصح ان تقول من لفظ جاهلي بالنسبه قل هذا لا لا يصح وانما هو ماخوذ من لفظ الجاهل بزيادة ياء النسب مضافا اليها تاء التاني والجاهل اسم فاعل الجهل كالضارب اسم فاعل الضرب والقاتل اسم فاعل القتل وهو في اللغه مصدر جاهل فلان جهلا وجهاله يعني الجهل مصدر جهل جاهل يجهل جهلا وجهاله وفي اللغه عدم العلم الجهل هو عدم العلم او قل فقد العلم او قل انتفاء العلم اندفاء العلم فقد العلم عدم العلم انتفاء العلم والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود ويطلق الجهل ويراد به الخفة التي هي خلاف الطمئنينه ويراد به الطيش ومنه قول عمرو بن كلثوم الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني لا يسفح أحد علينا فنسفها فوق جهل الجاهلين اذا يطلق الجهل في اللغة ويراد به انتفاء العلم ويطلق الجهل في اللغة ويراد به الخفة التي خلاف طمانينا ويطلق الجهل ويراد به الطيش وفي المفردات الجهل على ثلاثة اضرب ثلاثة انواع الأول وهو خلو النفس من العلم عدم العلم خلو النفس من العلم وهذا هو الاصره لاصرف الانسان مثلا جهله عدم العلم بالشيء وهو المسمى في الاصلاح بالجهل البسيط الجهل وهو عدم العلم او انتفاء العلم او فقد العلم وانتفاء العلم اولى قال والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما عليه اعتقاد الشيء بخلاف ما عليه وهو المسمى في الاصلاح بالجهل المركب ان يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه حينئذ يعل لا يعلم الشيء على حقيقته ثم علمه وادركه على خلاف وجهه وهو المسمى في الاصلاح بالجهل المركب وهذا هو المشهور عند الاصوليين أن الجهل نوعان جهل بسيط وهو عدم الادراك بالكلية أو عدم العلم أو انتفاء العلم او فقد العلم والنوع الثاني الجهل المركب وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه أو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه والثالث والذي زاده صاحب المفردات فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا او, أو فاسدا كمن يترك الصلاة متعمدا سيقال في فيه جاهل هذا ليس عندنا عدم العلم وليس ليس عندنا ليس عندنا جهل بسيط ولا جهل مركب ان هذا جاهل كما سياتي ان كل من وقع في معصية فهو فهو جاهل يسمى جاهلا هل وجد فيه حقيقة الجهل البسيط جواب لا هل وجد فيه حقيقة الجهل المركب الجواب لا اذا يسمى جهلا لماذا لكونه فعل شيئا بخلاف ما حقا ان يفعل أن تحقك أن تفعل الطاعه فاذا فعلت خلاف الطاع بعد وقعت في المعصيه فانت جاهل فانت جاهل وعلى ذلك قوله تعالى قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين الذي يستهزئ بغيره ماذا نسميه جاهل لماذا لانه فعل شيء حقه الا يفعل وهنا قال ماذا اتتخذنا هزوا يعني اتهزؤ بنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأن الذي يستهزئ يعتبر جاهلا فجعل فعل الهزو جهلا وقال تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله وهذا فعل شيء على خلاف أو فعل شيء بخلاف ما حقه أن يفعل والجاهل تارة يذكر على سبيل الذم اللغو جاهل تاره يذكر على سبيل الذم وهو الاكثر وتارة لا على سبيل الذم يعني ليس كل من قيل فيه إنه جاهل يكون مذموما سكذلك ولذلك جاء قوله يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف جاهل ما المراد به هنا الذي لا يعرف حاله يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف هل هذا مذموم لا ليس بمذموم اذا ليس كل جهل يعتبر مذموما وإنما يكون مذموما إذا كان مخالفا للشرع لكن المراد بالجاهلية الذي هو نسبه للجاهل الذي هو على جهه الذم لان الشرع اطلق هذه اللفظ ورتب عليها المدمه كما سياتي اذا الجاهل تاره يذكر على سبيل الذم وهو الأكثر هو المراد هنا وتاره لا على سبيل الذم نحو يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف أي من لا يعرف حالهم وليس يعني المتخصص بالجهل المذموم والمجهل الأمر والارض والخصره التي تحمل الإنسان على الاعتقاد بالشيء خلاف ما هو عليه هذه كل معاني للجهل وكلها مراده هنا في هذا الموضع كلها مراد هنا فالجاهليه نسبة إلى الجاهل والجاهل هذا وصف اسم فاعل من الجهل والمراد بالجهل هنا عدم العلم وفقد العلم وكذلك الخصال التي عليها الإنسان الانسان خالف مخالفه الواقع وكذلك الطيش وكذلك الخفة فكل ما وقع في الجاهليه فهو داخل في هذا الحد اذا هذه المعاني اللغوية كلها مرادة هنا فلا تعارض بينها لا نرجح معنا من هذه المعاني ونقول هو المراد لماذا لان الشارع اطلق هذا اللفظ الجاهليه كما سياتي ولم يعين معنا من المعاني ولذلك جاء في عدة مواضع كما سياتي في الكتاب والسنه اطلق هذا اللفظ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابذر فيك جاهليه والمراد بها هنا الصفه التي هي التعيير والتنقيص والتعييب كما سيذكر المصنف رحمه الله في ضمن المسائل حينئذ نقول هذه اصفه تعتبر جاهليه حينئذ هو خفه وهو طيش وهو عدم علم بمقدار الانسان ونحو ذلك واما الجاهليه في الاصلاح او في الشرع فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفها اختلفت العبارات علماء في تعريف الجاهليه وهذه التعريف متقاربه كلها متقاربه ومتداخله وكلها صحيحة كلها صحيحه ولا ينظر كما ذكرت مرارا في مثل هذه المواضع ان ناتي بحد جامع مانع كما يدعيه أرضاب الفنون بمعنى اننا في مسائل التوحيد وفي مسائل العقيده ناتي بلفظ شرعي ونعبر عنه بالفاظ شرعيه ولا يشترط ان ناتي بالجنس والفصل ونقول هذا جامع وهذا مانع ويرد على التعريف الاخيره هذه طريقه ليست ليست سلفيه وانما هي طريقة المتأخرين وقد يتساهل او تقبل في علوم الاله ونحوها مما تذكر في هذه الحدود وأما العقيدة وما يتعلق بها حينئذ لابد من مجانبة هذه التعريف وانما ناتي بتعريف ولو كان مشتمل على ثلاثه aspects خمسه اقصر عشره اقصر من أجل البيان والايضاح فكلما كان التعريف اكثر وضوحا فهو اولى بالقبول وهذه طريقه السلف بمثل هذه المسائل حتى في كتب النحو وكذا عند المتقدمين لا تعرف الحدود المتاخره عند المتاخرين ولذلك عرف سيبويه الاسم قال كزيت ما قال كلمه دلت على معنى في نفسيها ولم تقترب احد ازمنه الثلاث معرف هذا ولا خطر على باله وانما قال اسمك زيد اتى بالمثال حينئذ اذا جاء بالمثال ثم شيء من خواص المثال يكفي متى ما حصل التعريف به حينئذ نقول هذا حصل التعريف وأما محاوله المشارطه التي تكون عند مناطقه فهذا مرفوض في كتب العقيدة نقول هذه دخيله حينئذ لا يجب بل لا ينبغي ان نعتمد هذه الطريقه في هذه ولذلك كل من عرف الجاهليه فقد اصاب الا حد واحد لفي نظر كما سياتي اذا الاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضال قال النووي رحمه الله تعالى والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام ما كان في الفترة قبل الإسلام ولذلك قال المراد يعني الذي يعنى ولم ياتي بحد جامع مانع مشتمل على فصل على جنس ونوع فصل نحوي ذلك وانما قال المراد بالجاهليه ما كان في الفترة قبل الإسلام وهذه هي الجاهليه المطلقه جاهليه كما سياتي على نوعين جاهليه مطلقه وجاهليه مقيده المطلقه هي التي قبل الشرع قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم والجاهليه المقيده هي النسبيه التي تكون في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان وفي شخص دون شخص هذه مقيده وهذه وارده بعد شرع النبي صلى الله عليه وسلم وام المطلقه فقد انتهت ب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يدعى بأن العالم كله في جاهليه ولذلك من الخطا ان يقال جاهلية القرن ال هذا باطل فاسد لماذا لانه مبطل لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قصدوا هذا لكن يلزم من هذا التعبير هذا مبطل لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ذقيل جاهليه مطلقه يعني اطبقت الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا تزال طائفه من أمة على الحق ظاهري اين كانت هذه الجاهليه هذا فاسد اذا مراد من عرف الجاهليه هي الجاهليه التي قبل الإسلام وهي الجاهليه المطلقه وهي وهي التي عنها النبي رحمه الله تعالى بقوله ما كان في الفترة قبل الإسلام وهذه هي الجاهليه المطلقه وهي الغالب في استعمال الشرع غالب في استعمال الشرع هي الجاهليه قيل يؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع غير جامع يعني خرجت منه بعض الافراد يصدق عليها أنها جاهليه وليست داخله في في الحد وهذا يتضح من معرفه القسمين اذا كان التعريف خاصا بالجاهليه التي قبل الإسلام إذا ماذا خرج الجاهليه التي بعد الإسلام وهي الجاهليه النسبيه أو الجاهليه المقيدة نقول العاصم في التعريف أنه يعرف باصله وأما القيد الزائد على مطلق الماهيه وهذا إنما يعرف بمعرفة حده المصاحب للحقيقه إطلاق اطلاق الجاهليه وإذا اطلق اللفظ صرف الى الجاهليه التي هي قبله قبل الإسلام إذا اردنا أن نطلق هذا اللفظ بعد شرح هذه لابد من من التقييد حينئذ لا يرد على المصنف أو على النوير رحمه الله تعالى كونه اراد الجاهليه المطلقه ولم يرد الجاهليه النسبيه أو المقيدة لماذا لان الثانية فرع الأولى لا يمكن أن نعرف الجاهليه لو انك مرؤ فيك جاهليه ولم تعرف الجاهليه التي قبل الإسلام كيف يعرف المقيدة كيف يعرف ان هذه نسبيه ولابد من الرجوع الاصل الى ما أطلقه الشارح حين يجب تحمل على الجاهليه المطلقه وذلك أن الجاهليه جاء اطلاقها حتى بعد البعثه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت أبي يقول في الجاهليه اسقينا كاسا دهاقا وابن عباس انما ولد بعد البعث ابن عباس ولد بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت أبي في الجاهليه كيف سمعه في الجاهليه التي قبل الإسلام وابن عباس ولد بعد البعث اذا واضح أن المراد هنا الجاهليه النسبيه يعني سمع أباه قبل اسلامه والمرء الكافر قبل اسلامه ولو كان يعيش بين المسلمين هو في جاهلية لكن جاهلية مقيده ليس جاهليه مطلقه حينئذ لا يعترض على النوي لانه اراد الجاهليه المطلقه وجوابه ان قول ابن عباس سمعت ابي يقول في الجاهليه اي وقع سماع لذلك منه في الجاهليه قال ابن حجر في الفتح الجزء السابع صفحه 87 و100 والمراد بها جاهلية نسبيه لا سمعت ابي في الجاهليه أي قبل اسلامه قبل اسلامه وليس المراد به الجاهليه المطلقه لأن ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثه بل لم يولد إلا بعد البعثة بنحو 10 سنين فكانه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم انتهى من الفتح اذا سمع العباس يقول ذلك قبل أن ان يسلم فهي جاهليه مقيدة بالعباس لكونه داخرا لم يكن قد اسنا اذا النووي رحمه الله تعالى عرف المطلقه لا النسبيه في الاعتراض ابن الاثير بقوله هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام حال يعني الصفه من عادات وتقاليد واحوال نحو ذلك فالنظر هنا الى الحال لا الى ذي الحال واضح النظر هنا إلى الحال إلى الصفة أحواله لا إلى أصحابها لا إلى اصحابها ولذلك قال هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام اذا عن الجاهليه المطلقه من الجهل بالله هذه الحال من الجهل بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والمفاخره بالانساب والكبر والتجبر وغير ذلك وغير ذلك دخل تحته ما لا حصرا من الصفات وهو تعريف صحيح ولا غبار عليه والمقصود به الجاهليه المطلقه فلا يجد أن الجاهليه اطلقت بعد الاسلام لانها نسبيه مطلقه وذكر العرب هنا هل يلزم منه الا يكون اليهود والنصارى على الجاهليه لذا قيل الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام هل وصف الجاهليه يكون خاصا بالعرب الجواب لا وانما ذكر العرب مثالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي وبعث إلى قوم هم عرب في الاصل وكانت دعوته عامه فذكر العرب ليس للتخصيص وانما هو مثال كما قال سيبويه الاسم كزيد هل هذا تخصيص لا يوجد اسم عندنا الا زيد لا انما المراد مثال حينئذ العرب هم اكثر من فشد فيهم اشياء من أشياء من من امور الجاهليه اذا تخصيص العربي هنا أو ذكر العرب مثال ولا يعتبر تخصيصا لفظ الجاهليه يدل على ذلك وصف الحال من الجهل لقوله من الجهل بالله سبحانه ورسوله وهذا وصف عام يشمل العرب زيادة اي ليس ليكون ذكر تعليلا وهو اعم من من العرب فهو عام في العرب وغيرهم وقال ابن حجر في الفتح الجزء الاول صفحه 85 والجاهليه ما قبل الإسلام جاهلية ما قبل الإسلام هذا العصر فيها وقد يطلق في شخص معين أنه في حال جاهليته العصر فيها انها ما قبل الإسلام وهي الجاهليه المطلقه وقد يطلق هذا على قله في شخص معين أي في حال جاهليته وهذا تعريف صحيح كذلك والحاصل أن الجاهليه الاصل فيها انها ما قبل الإسلام ما قبل الاسلام والاصل فيها انها مطلقه انها مطلقه واكثر ارادها في الشرع مراد بها او بها هذا المعنى أنها اذا جاءت في نصوص الشرع فيراد بها الجاهليه المطلقه وهي التي قبل الإسلام ولذلك لا تحمل على الجاهليه النسبيه إلا بقدرينا فلما قال إنك امرؤ فيك جه انك خطاب لمسلم ومعلوم انه ليس في جاهليه مطلقه لانك قد ارتفعت ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن المراد بها الجاهليه النسبيه اذا أكثر ما تريد في الشرع مراد بها هذا المعنى وهو الجاهليه المطلقه هي ما كانت قبل الإسلام بل نص النووي رحمه الله تعالى كما نقل عنه في الفتح انها تفسر بهذا في أي نص وردت فيه بمعنى انها محموله على الجاهليه المطلقه وهذا فيه شيء من النظام فيه شيء من من النظام بل قد يراد بها النسبيه ومما يدل على أن الاصل هي المطلقه اذا جاءت في نصوص الشرع ولا تحمل على النسبيه إلا بقرينه انها قد وردت هذه اللفظه في القرآن في اربعه مواضع في اربعه مواضع الاول في سوره ال عمران في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه وهذه مطلقه ظن الجاهليه هذه الجاهليه المطلقه الثاني في سوره المائده في قوله تعالى اف حكم يبغون وهذه الجاهليه المطلقه الموضع الثالث في سوره الاحزاب ولا تبرزن تبرج الجاهليه الأولى وهذه المطلقه ليست النسبيه ولا شك الرابع في سوره الفتح في قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليه وهذه المطلقه فجاءت في اربع مواضع في القران في اربعه مواضع المراد بها جاهلية المطلقة وهي ماذا ظن الجاهليه حكم الجاهليه تبرج الجاهليه حمية الجاهليه ظن بعض معاصرين ان هذه نسبيه لكونه قيدها بوصف وليس الامر كذلك ظن الجاهليه الجاهليه قلنا حال او منها ما يتعلق بالظن وهذا ظن الجاهليه ومن أحوالهم الحكم بغير ما انزل الله هذا حكم الجاهليه اذا هذا ليس تقييدا هذا ذكر وصف من أوصاف أهل الجاهليه الجاهليه المطلقه وكذلك الحمية وكذلك التبرر هذه قيود ليست نسبيه بمعنى انها جاءت بعد الإسلام لا وانما المراد بها اوصاف تتعلق بالجاهليه المطلقه لأن الجاهليه المطلقه كما ذكرنا مجموعه اوصاف واخلاق واعمال عين عمل وعمل, وعمل وعمل حال وحال وحال, وحال منها ظن اذا اذا قيل بالجاهليه لا يف منه التخصيص واذا قيل من احوالهم الحكم بغير ما أنزل الله وهذا لا شك كفر حينئذ نقول حكم الجاهليه لا يلزم منها ان يكون ماذا جاهليه النسبيه انتبه لهذا ووردت في السنة اذا المراث في القرآن في كل المواضع الاربع المراد بها بالجاهليه المطلقه وهي ما قبل الاسلام وهي المطلقه ووردت في السنه كذلك في مواضع عديدة مراد بها الجاهليه التي هي قبل الإسلام قال البخاري في صحيحه باب ايام الجاهليه باب ايام الجاهليه هذا في كتاب المناقب واورد تحته ترجمه 14 حديثا 14 حديثا ثم ذكر باب ال... باب, باب القسامة في الجاهليه ابن حجر يرى ان هذا التبويب مدرج وذكر تحت باب القسمة سبعة احاديث فجعل ابن حجر رحمه الله تعالى باسقاط هذه الترجمة الثانية الاحاديث الوالدة تحت باب ايام الجاهليه 20 حديثا 20 حديثا واورد حديث ومنها حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه الحديث مرابع الجاهليه المطلقه النسبيه كانت قريش تصوموا في الجاهليه يعني قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سعيد بن مسيب عن ابيه عن جده قال جاء سيل في الجاهليه فكسى بين الجبالين الحديث هذا يدل على الجاهليه المطلقه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان أهل الجاهليه يقومون لها أي الجنازه او الجنازه يقولون اذا راوها آخر الى الحديث كان أهل الجاهليه مراد بالجاهليه هنا الجاهليه المطلقة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب أيام الجاهليه اي ما كان بين المولد النبوي والمبعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيل مثلا جاهليه ما قبل الإسلام متى ما قبل الإسلام بلا نهاية او له نهايه هل هو محدود ام لا لا شك أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهليه المطلقه طيب ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الى متى الى ادم الى عيسى الى موسى الى متى حددها بعضهم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من مولد النبي صلى الله عليه وسلم الى بعثته انه داخل في الجاهليه وبعض معمما قال كل زمن قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه شرع بين درس شرع اليهود والنصارى حينئذ صارت جاهليه فيكون عام وعلى القولين لا خلاف بينهما أن الجاهليه المطلقه هي ما قبل ما قبل الاسلام وانما الخلاف هل لها حد ام لا منهم من عين بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو حد وهذا يحتاج الى تدليل يحتاج الى نص واما إذا قيل بالإطلاق فهو على ظاهره ولذلك قال باب ايام الجاهليه اي مما كان بين المولد النبوي والمبعث هذا هو المراد هنا ويطلق غالبا على ما قبل البعث مطلقا دون دون تفصيل ومنه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه وقوله ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الأولى ومنه اكثر احاديث الباب قال العشرين حديثا اكثرها قال ابن حجر المراد بها الجاهليه المطلقه وأما جزم النووي في عده مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث اتى ففيه نظر مسلم رحمه الله تعالى راى ان اكثر ما جاء من النصوص في لفظ الجاهليه المراد به الجاهليه المطلقة حينئذ قال ما هذا المعنى هو المراد حينئذ القليل نحمله على الكثير فكلما جاء لفظ الجاهليه فيحمل على الجاهليه المطلقه لكن هذا فيه نظر لان بعض النصوص واضحه بينه أن المراد بها الجاهليه النسبيه وعلى راسها حديث بدر انك امرؤ فيك جاهليه وإن قال لفظ الجاهليه لا يلزم منه التكفير فان هذا اللفظ وهو الجاهليه يطلق على ما مضى والمراد ما قبل إسلامه وضابط آخره غالبا فتح مكه ومنه قول ابن عباس سمعت ابي يقول في الجاهليه اسقنا كاسا دهاقا هذا يقول ابن حجر قد يطلق لفظ الجاهليه على ما مضى ويدخل تحته قبل اسلام الشخصي ولو كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم واخر هذا النوع متى ضابطه فتح مكه فقبل فتح مكه كان يسمى الشخص اذا لم يسلم جاهلية ولذلك قال ابن عباس سمعت أبي في جاهليه يعني قبل اسلامي آخر واخر هذا النوع فتح مكه وتقييده بفتح مكه هذا في في نظر واما قول عمر نظرت في الجاهليه فهو محتمل فهو محتمل وهذا تعليف للجاهليه المطلقه وتذكر لازلي ان نعرف او نعرف الجاهليه المقيدة ولهذا بوب البخاري في الصحيح فقال باب المعاصي من امر الجاهليه معاصي من أمر الجاهليه ولا شك ان المعاصي حال من أحوال الجاهليه فيدخل فيها الزنا ويدخل فيها الربا او فيها شرب الخمر ويدخل فيها قطيعه الرحم ويدخل فيها القتال وي... الى اخره وهذه لا شك معاصي وهي من امن الجاهليه ولذلك هذه مقيدة ما الشرك هذه مقيدة ولذلك قال باب المعاصي من امن الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك بمعنى أن مجرد وقوعه في أمر أو في صفة جاهلية لا يلزم منه التكفير بل لابد من إقامة دليل يدل على أنه كافر مرتد وهذا يحتاج الى دليل منفصل لا لمجرد الوصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مروم فيك جاهليه وقول الله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نظر البخاري رحمه الله تعالى أورد النص إنك امرؤ فيك جاهليا هذا دل على ماذا على أن المعاصي من امر الجاهليه هل يكفر كل من وقع في معصيه قال الا الشرك لا يكفر بارتكابها الا الشرك ودل على ذلك بقوله إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انظر وتامل صنيع الامام البخاري رحمه الله تعالى لما قال المعاصي من أمر الجاهليه هذا الاثر فيه انه جاهليه المطلقه ولما كان الاثر في الجاهليه انها ما قبل الإسلام وهي كفر لا محاله قال كالمبين والموضح والمستدرك ولا يكفر صاحبها المعاصي من أمر الجاهليه ولا يكفر صاحبها هذا كل استدراك لما لما سبق لانه يفهم من قوله المعاصي من امر الجاهليه الجاهليه اصرفوا فيها انها كفر حينئذ نحتاج إلى شيء منفصل قال ولا يكفر صاحبها إلا بل في الشرك للايه المذكوره والشرك معصيه وهو من امر الجاهليه ودل الدليل على أنه كافه وتامل صنيع الحافظ كذلك أيضا حيث قال قوله باب هو منون وقوله المعاصي مبتدا ومن امر الجاهليه خبره ثم قال والجاهليه ما قبل الإسلام انظر عرف الجاهليه التي ارادها البخاري وهي الجاهليه المقيده قال الجاهليه هي ما قبل الإسلام لان هي العصر فإذا اردنا أن نعرف ما الجاهليه تقل ما قبل الإسلام هذا العصر ثم هل هذا الذي وقع في صفة من صفات الجاهليه قد خرج عن الدين نحتاج الى دليل اخر فنقول هذه معصية والمعاصي لا تخرج صاحبها عن عن المله ثم قال وقد يطلق في شخص معين أي في حال الجاهليه ثم قال إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من اخلاق الجاهليه وشرك أكبر المعاص ولذلك ما ذكرت انفا يمكن اختصار هذه المسائل الجاهليه التي عناها المصنف ومما زاده الدويش رحمه الله تعالى بان يقال الجاهليه كل ترك مامور أو فعل محظور كل ترك مامور يوسف صاحبه بأنه فيه جاهليه وكل فعل محظور منهي عنه فهو واقع في في جاهليه انظر الفتح الجزء الاول صفحه 48 فالجاهليه حينئذ لها اطلاقات اولا تطلق على ما قبل الإسلام مطلقا وهذا هو الغالب والاصل يحمل لفظ الشارعي عليه وتطلق على ما كان بين المولد النبوي والمبعث وهذا داخل فيما سبق ولا خلاف معه وتطلق على ما مضى والمراد ما قبل اسلامه وهذا باعتبار الشخص اذا كان في في ديار الإسلام او بعد الاسلام وتامل ما رواه مسلم رحمه الله تعالى حيث قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال اناس يا رسول الله ان ااخذ بما عملنا في الجاهليه ما السؤال سؤال مطلق ان بما عملنا في الجاهليه قال صلى الله عليه وسلم أما من احسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها وأما من أساء يعني في, في الإسلام أخذ بعمله في الجاهليه والإسلام قابل هنا بين الجاهليه والاسلام فدل ان الاصره في لفظ الجاهليه هي ما قابل الإسلام والإسلام هو مقابل الجاهليه لان التقابل هنا تقابل بين بين قسمين والتقابل بين قسمين الا فيه عدم دخول أحد القسمين تحت تحت الاخر فانظر هنا قابل بين الجاهليه وال والاسلام مع انه سئل صلى الله عليه وسلم عن الجاهليه وجاءت مطلقه في في سوء كذلك جاء في البخاري خياركم في الإسلام خياركم في الجاهليه انظر تقابل بين النوعين وكذلك روى ابو داود ان الله قد أذهب عنكم أيها المسلمون عبيه الجاهليه اذا تقابل بين الإسلام والجاهليه فهذا يدل على ان اطلاقاتها للعلم بان الجاهليه ما قابل الاسلام او ما قبل الإسلام هو اطلاق صحيح وحينئذ لا نحتاج إلى إطلاق لفظ أو تعريف يشمل النوعين لا نحتاج إلى تعريف للجاهلية يشمل النوعين الجاهليه المطلقه والمقيده بل نعرف الجاهليه المطلقه ثم إن وجد الصفه من صفات تلك الجاهليه في مسلم حكمنا عليه بانه وقع في جاهليه ولا نحتاج لتعريف مستقل واختم بكلام الالوسي رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب الجزء الاول صفحه 15 حيث عنوان لي معنى الجاهليه وما تطلق عليه قال رحمه الله الجاهليه الزمان الذي كثر فيه الجهال جاهليه الزمان الذي كثر فيه الجهال وهي ما قبل الإسلام هكذا اطلقه رحمه الله تعالى فوافق غيره من الائمه وقيل اتى بلفظ قيل والصيغه التمرير ليدل على أن اختياره هو الاول وقيل أيام الفترة وهي الزمن بين الرسولين وهذا التعريف خطأ لانه لا وجود لهؤلاء الذين يقال بانهم بين رسولين وقد تطلق على زمن الكفر مطلقا يعني سواء كان قبل جاهليه قبل الاسلام او بعد الإسلام وعلى ما قبل الفتح وعلى ما كان بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمبعث هذه خمس اطلاقات كلها صحيحه الا الثاني وهي مقيل ما النهى ماذا ايام الفترة التي هي الزمن بين الرسولين لأن لا يوجد عندنا فتره زمن بين رسولين يعني لم يكلفوا بشرع هذا لا وجود له لا وجود له البتة امه من الامم وطائف من الطوائف خلقت على هذه البسيطه ولم تدرك الرسول السابق ولا أدركها اللاحق هذا لا وجود له الا في الذهن وهو باطل بنصوص الكتاب والسنه قال ياتي في محله اذا هذه خمسة اطلاقات ثم قال رحمه الله عن ابن خلالوي ان هذا اللغ يعني الجاهليه حدث في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثه كان يريد أنه لفظ شرعي ولو حقيقة شرعية له حقيقة شرعية قال الحافظ الفذ وهذا هو الغالب يعني اطلاقه على ما قبل الإسلام فإذا جاء النص حملناه على هذا المعنى وحين يد تتفق كلمه اهل العلم في بيان حقيقه الجاهليه وان المراد بها ما قبل الإسلام ثم تنقسم جاهليه وتتنوع باختلاف الاشخاص واختلاف الاماكن واختلاف الازمان وكل منها الى جاهليه مطلقه وجاهليه مقيده وكلها ترجع الى قسمين اثنين جاهليه حال وجاهليه الصاحب حال ياتي في محله درس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل هناك شرح لهذه الرساله نصيبه يجمع الشرحين الألوسي وما كتبه دكتور يوسف السعيد وكذلك طبع تفريغ للشيخ صالح الوهزان كلها كما ذكرت هي اشبه ما يكون بتنصيص على مسائل يعني مراد بها تنصيص على أن هذا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سبق ولذلك لن ناتي على التعاريف السحر والطاغوت والاخر والطياره لو اردنا ان نفتح ما ننتهي نشرح كتاب التوحيد كله في هذه الرساله وهذا ليس بمقصود أولا انه يطيل على حسنه وعليكم وثانيا قد يخرج الكتاب عن على المقصود هل ابواء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفتره شو المقصود باهل الفتره كان المقصود انه لم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما اشتهر هذا هو لكن هل هم معذورون ام لازم مساله اخرى هذه مساله اخرى بعض الاسئله يا اخوان ما يحتاج الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم يكون منها مستحب ومنها واجب وان كان كذلك وكيف اعرف ان هذا امر على وجه الاستحباب وان هذا امر على وجه الوجوب تدرس الاصول من اوله الى وتركز على باب الاوامر والنواهي وتعرفه ان شاء الله تعالى ما حكم التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو هذا ياتي في درس قادم الزاد ان شاء الله مفصلا سنفرد له درس كامل ان شاء الله على كل انهما حرام هذا خلاصه انا طالب جامعي هل تنصحوني بالاهتمام بطلب العلم أو الاهتمام بدروس الجامعه الحمد لله انك غيرت بينهما هل تنصحون باهتمام بطلب العلم هذا هو الأصل طالب العلم لما يهتم به طلب العلم على الجاده على طريقته للعلم واما هذه المراكز الجامعه والمعاهد كليات ونحوها هذه يقولون انها مفتاح يقولون انها مفتاح وما راينا لا مفتاح ولا غيره اين نرجع الى الاصل العلم منذ أن خرج من المساجد افسدوه في هذه الدور نعم افسدوه في هذه الدور ومن اراد الاصل هو المسجد وعلى طريقته للعلم مت يدرس ويحفظ ويدارس وتجمع عليه انتم تقرا وتلخص هذا هو الاصل ويبقى معك بمعنى أنك تحافظ عليه بخلاف الجامعه لذاك ما فيها بركه ينتهي طالب من مادة ثم الغالب الوقت الذي يغلق فيه المذكرة أو الكتاب لا يرجع له بعد سنين تمر الايام والاشهر والاعوام ولا يدري عنه شيئا البت بل وجد حتى يوجد في الجامعه هنا درسنا اربع مستويات أو خمس او ست في القرآن مثلا اربعه نعم فهذه عهد الطلاب مما نعرفهم ومما النص على أنه عهده بالاختبار فقط وهي ممزقه الاسراء والانفال وكذلك والجزء الاول اظن البقره كتاب السنه هذا عندنا نعم اربعه اجزاء داخل مطالب الجامعه ونحوها هذه عهد بها وهي قران فكيف بما عداه من من العلم هذا يدل على انه لا بركه فيها والنيه فاسده في الغالب الا من رحم ربك لانه ما أريد بها الا ان الشهاده علم شرعي قال الله قال رسول الله عباده كيف يقال بانه يراد به وظيفه ولذلك يميزون لو قيل هذا القسم او لا يقبل في التعليم انتقلوا الى القسم الاخر هذا حصل وهذا فاسد هذا يدل على انها على كل المراد هنا العلم الشرعي الذي أراد له طريقه عند اهل العلم إذا سلكته حينئذ تحصل على الطريق التي وضعها العلم تحصل باذن الله في اقصى وقت واما هذه الجامعات فهذه اضيفا علما بان الموافقه بينهما صعب ولا يمكن إذا تعارض قدم طلب العلم اذا تعارض قدم طلب العلم لانه يفيدك في دنياك واخرتك واما ذاك هذا مفسد لدنياك لا بركه في العلم ولا بركه فيما يترتب على هذه الشهاده وكذلك في الاخره ما تضمننت باني قد سليم من فساد النيه والمعارضه بينهما لا اظن انه هو الذي يجتهد في طلب العلم في المساجد يسلك هناك يمشي لا كلها مذكرات تستطيع الذي يقرا الزاد في خارج الجامعه ماذا يجد هناك اما الروضه اما هداه الراغب هذا او ذاك حينئذ اذا ذكرت هنا تستطيع أنك تجيب هناك فرقه الخوالج هل هم كفار ام مسلمون الجمهور على أنه مسلمون وحكي اجماع والصحيح انهم كفار للنص النبوي واما قول علي رضي الله تعالى عنه من الكفر فر هذا اجتهاد مخالف للنص كما قال ابن باز رحمه الله تعالى اذا كانت الجاهليه هي ما قبل الإسلام فماذا عن الأمور التي أقرها الإسلام من عمل الجاهليه هل تعتبرها ذكرنا أن بعض المسائل أقرها وليست هذه مرادة عنيد حكمنا فيها ليس بحكم الجاهليه وانما بحكم الشرح عنيد نقول هذه أقرها الشرع لكنها صارت شرعا والكلام في ماذا في مخالة ولذلك ما هي الرساله مسائل الجاهليه التي خالفت اذا لابد من المخالف أما التي وافق هذه ليس لنا فيها كلام ولا اعتراض ثم انت وجدت الآن بأن ربج لو علا قد اطلق الجاهليه في اربعه مواضع في القران المراد بها الجاهليه المطلقه لماذا الاعتراض أو شبه الاعتراض كذلك على الحديث الوارده اورد 20 حديثا او 14 حديثا البخاري في باب ايام الجاهلية. اكثرها المراد به الجاهليه التي قبل الإسلام هل اذا اعثر والجاهليه النسبيه هذه كما ذكرت ان المراد بها كل ما وقع في معصيه تقول له انك مرؤ فيك جاهليه حينئذ نقول هذا فيه مخالفه لا موافقه اما الموافقه هذا لا لا اشكال في تعريف الحديث القدسي بانه ما كان اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله هل هو هل في هذا التعريف موافقه للقائلين بان القران معناه من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكلام من نفسي لا لا ليس ليس كذلك الا من الائمه من قال بهذا القول لأن النبي صلى الله يصدر الحديث قال الله تعالى يا ابن ادم قال الله تعالى ووجدنا أن الخلاف في الالفاظ كالخلاف في الحديث الذي اسند النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هل هو محفوظ ام لا هل المعنى من الله تعالى و تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم ام لا هذه مساله خلافية لا علاقتها لكن لو اصلها أشعري على مسالتها فهذا كان عندهم أما اصل المساله الله علم لا ليست مبنيه على هذه مثلا بالدعيه يقول انا طالب مبتدئ طالب العلم طيب الطالب يعرف انه مبتدئ هذا جيد هل تنصحني بحضور الدرس يوم الاثنين كوكب السمك قال لك لسه بعد في اصول الفقه ام لا على كل كوكب الصاط ما يدرسه الا من درس شيئا من اصول الفقه قبله ليس أصول الفقه فحسب بل لابد ان ياخذ شيئا من النحو وياخذ شيئا من الصرف وياخذ شيئا من المنطق ثم بعد ذلك يدرس الكتاب الصافي ويدرس الورقات ويدرس قواعد النصول اما الهجوم مباشره على هذه المطولات هذا يرجم من حيث بدا تعبرون في بعض الاحيان بالجوهر فهل بينتم لنا بشيء يفصل لنا هذا المعنى هل الجوهر مكنون ولا او الجوهر الذي يقابل العرض على كل كان المراد به الجوهر الذي يقابل عرض العرض المعنى معنى ويقابل المعنى الذات جسم فيعبرون عن الجسم بانه جوهر هذا الذي شاع اما الفلسفه التي هي تدقيق في هذه العباره هذا لا نعني وانما الأشياء التي انت تدركها الآن تدرك الذي امامك اما ان يكون جسما يعني يدرك بالحس بالبصر وإما أن يكون معنا فيكون مدرك اما بالعقل أو بالسمع أو بالشعور النفسي كاللذة والفراح ونحو ذلك هذه لا نقول بانها هلسا لا نقول وإنما هي معاني معاني التي تكون في النفس وتكون في العقل هذا يعبر عنها عند المتكلمين وعند المناطق ب وما يقابلها هو, هو الجسم ولذلك يقولون في باب المبتدا والخبر المبتدا ان كان جثه أو جسما أو جوهرا الذي لا يخبر عنه باسم الزمان زيد اليوم لا يصح لا يصح لذلك وعما الا اذا لم يكن جثه اصوم اليوم اصوم عندك الجاهلي فدا كان فيه هل ينافي ورود لفظ الجاهليه على لسان الشرع كونه مصدرا صناعيا اولا لسان الشرع تحذفها لسان الشرع تعني به ماذا الكتاب والسنه ولا يقال على لسان الله عز وجل هذا باطل لماذا لأنه اثبات صفه من غير دليل شرعي ولا يعبر عن هذا ان كان ان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تعني به الاثنين قل لا, لا تعلم لماذا لانه صار الافضل مجمله فلا تضغل هذا تحت هذا كونه مصدرا صناعيا المصدر الصناعي على نوعين مصدر سماعي ومصدر قياسي عين اي كان سماعيا لا يمنع ان يكون جاء في كتاب الوثن فهو مسموع ولذلك ابن خالوي وهو من أمة اللغة قال أنه مما وجد في الشرع بمعنى أنه لفظ استحدث في الشرع وهذا لا مانع منه لا لا مانع لان المصدر الصناعي قد يلحق اسم الذات الجامده كمثلا المصدر ولذلك الاجتماعية اجتماع هذا مصدر اجتماعيه استقلال استقلاليه وقد يلحق الاسم المبني كميه كم كميه كيف كيفية هذا لحق ماذا اسم مبني كذلك افعل التفضيل يقال مثلا اسبقيه أكثرية أقلية هذا افعل التفضيل كذلك ياتي اسم المفعول مسؤولية هذا معلوميه هذا اسم المفعول قد لات اسم الفاعل جاهليه قائفيه رافضيه نحذاني يلحق هذا ويلحق ذا والقياس هو الحاقه ياء النسبه مع تاء التانيث المربوطه يدل على معنى زائد على المعنى الذي يكون قبل لحوق هذين الحرفين والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد